تلك أمة قد خلت عندك أول أو كومك يتشوي بريك أخو يتجهش لنا خديخه كيف عمل كريا يلقى الخبر لها ما كسبت أو شو لوان كريش باشي دي بوانبت ولكم ما كسبتم هروسا أو تشتوى كري دي بوابت ولا تسألون بصير إشوانا إتكيران عما كانوا يعملون شو عمل وانبتك إشواء إتكيران Sare 8, j'étais ouakilib d'assetron, j'bahché ou khrabi.